اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ماشي كده نبدا بقى. صل السلام. خلاص دعني ان اوكل كل من الطامعين الاخره ان يتدبر ويعمل عنه في قدر معلوم ما استطاع عليه. ها؟ ماشي عننا عنام والله لا ينهل والديك شن هم بابا ديه ده, ده البيوت وذهب من عندنا اه عني اذا ظهر اه عننا من بيت المحط تمام من عندنا اذا ظهر والله معناتها ما namus qua salu namdi eh gols nahim daieta deu ton dalal am ba ba ritam thamma yu bena venala ma sharta ne khum ben al isma اعلان يوكل كل ما يصالعين الاخر ان يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم يا على حسب ما اتفقوا لا بين هم ثلاثه ولا بينهم ثلث وثلثين لا على حسب ما اتفقوا عليه يتقبل عن الاخر وش ما قال ضروري يكون مستوي عمسان يعني بشري على الجوية وصحة الجبال وثلاثان يتفقوا أتفقت أناويات لا قلت على أن تقبل لي وأقبل لك يعني كان يوكيل لك وعمل يتبال نشترط بينا يتبال يوكل كل أحد منهم صاحبا مريدة واجمالك وإيش تشتيج وه هذا الشيء شرطه لا يقبل لا وكيل ها هذا الشيء خلص والله جنبك هذا الشيء ما بلا بلا لا ما هي كذا طيب اذا قال هو هو ما تسوي شيء لا ما في هو ناوك ما ما بلاه بسومه وكلام اذا ما بشي شرط عمله اللي عمله بس لا ها ها اشرب اشرب ايش توكيل ولدنا قال اكرش اشربش حقيقه ثاني ياكل كله كل واحد يصانعه كل من يصانعه ايوه شي ايش غلاف نعم قالوا مشتغلوا كان قاعد يشتغلوا ما بيشتغل هو ولا العمال والله ما هو قبل متى وش عملت وش متى لازم ننسي هم علينا على شي وايمال مانتين رحين اشتغل مهندسين وهبل يعمال معي هذه انا همم عيد اه ما في شيء تاني وبدي انجيلا لا بلا بيعمل ابي اعملوا اشتعها لا يا <تصفيق> ابوها هذا ما بيعمل لا بيعمل رجاله يضمنها لي عاود تعال لا بس هي هي تاكل في ما يردوا عليه ما حتى انه بيعمل فيها ولا ابدا ابدا مش تاجر يسويها المدرسه يا ابو نظار مش تاجر تاجر ما انا لاي اي راح يخلها كل الزلط وخلاص ها ها اذا ما قدر <تصفيق> على حسب راسك بدي نستر على تعال يا باجي أل... لا تروح تحكي بس لا مش اندي كل واحد جوه وكيل للآخر بده ياك شو Burada. وما بلا واحد اللي هو عينه كل شلوله اثنين كل واحد كل آه. اثنين واحد شله ثلث وواحد و زيد على شرط ان مثلا وكيل له مثلا اذا شله اعمارات انا على اني وكيل له اللي ينصب له انا ولا, ولا لي ربع له ربع على هذا فهو مثل ادري شري اجون دي شله اعمارات ما شله اعمارات شله ثاني لا شرط فيها باباكم بالامام دي اه قلنا قال حتى انا خمت تجيء دي كل واحد يضمن الاخر العمل مع ها كان ما بيعمل <حزب. تكلم> <تكلم> <تكلم> اب شرط انك ابدناه نفسه جونكليه عندها كله اب شرط اشتركوا في يعني ما ما هو شرط ان اذا مثلا عملت شي وقد ما هو عمل شيء ونايه اني شليته هنا وفلان نشتغل فيه سوا لا او شوف انا بدي اعمل فيه باسمه لكن قالوا في داخل العمل باسمي هكذا انا عندي يعمل عندي سواء عمال أو اللهم وشم ما تقوم بالعمل ذي بسم الله لك لك لك لك لك لك قال فيه قدرين معلوم كذلك جو قدس بينهم على نص ولا ربع ولا ثلاث ولا <تصفح> كما لا من ذلك الذي أشتغله وهو ما يبطي لله ثلاث على الثلاث كذلك ما يبطي لله ثلاث وانا أكثر من ذلك لا أكثر هذا الشيء اللي بتيمن عليها بس هذا عليه ويعينان صنعه اعتبرت صنايعي هو ايش في ما في نجار ولا عماير ولا في مثلا غرس ولا في خياطه ولا في لا كيف هسه لا لا ولا غسد ويعينان استنعه والربح والخسر فيها يتبعان التقبل على حسب ما اتفقوا عليه الربع ولا ثلاثه لا. لا لا لا يعين واش, واش وهي توكيل مثل الصح <تصفيق> يعني إذاً على الوكيل بحيث أنه ما يضمن ما هو وكيل لا. ما يضمن ما لا سواجي نعم إذاً ما حق الله سبر شيء ما يضمن هذا الشريك لا لا إذاً وخسار لا لا لا شيء للضمان للضمان في إذاً مثلاً ما هو خصوص. اخلا اخلا الا ناخذها فيه ادرا نخسر فيها اكثر من ما دفعوله ايجاره لا لا لا عمل عمل اوك ديني دبي ايش هذا العمل الحمد على المدرسة عامر <تصفيق> شعر ومدرسة هذا اختار خسر عليها اكثر شليها انت شليها انت الحمد ولا مدرسة سمرت انت الله عنده هذا اختار والشيء اشتري مواد اشتري مواد دخل في المواد انا اشتري مواد ايه عمل اشتغلها بس اشتغلها اشتغلها خسر ترفي ع ما في كل شيء ايش ما هاي بلا ادي هاي بلا ما حسره غير له يغير عمل لي بدل نسلق محقه لا سفر هيفه على حطمه عليك عليك بدل ما تخي تو راي كس لا ما بعد محقه بس قلت البسر على ما ما بشي يعني ما بشي خسر مال. ما مالك ها؟ فمال ما تنف قال وهي توكي البسر قال وربش وربش ما <تصفيق> يضمن ما بشي الله قال والخسر فمال ما تنف إنه في تياس في جمسة ثلاثة قال والربح والخسر والخسر وهو ما تنفل المالك من المصنوع غير الغالب ها؟ تياك الأعمى الذي لهالعام قال عنداني يا جماعه تبرعوا يا حدا تبرعوا بس يا لا ماشي انه يتبعها يتبعها يتبعه الرمش والخزي يتبعها من التقبل اه لكن اذا عملت فيها احدث فيها عمل دي هو مضمون علي انا فاذا احدثت لي المضمون فاذا انا اضمنه ما اضمنه خاصتي اه لا اتبعها يرمدان غير بال بالدي ورجع قمت بعتت طالب بودات معي لا لا غالي غالي هذا ما هاي ديه لا غالي ابو علي ما ما نابل ما هو بابل لا صحتي <تصفيق> اما الغالي الغالي هو ما اغرمهم بمان الجمع ها ها بمان الجمع صح لاكلي تصاصوه دايا ما دارن ايوا ما والله بعت التاص صح لا يطالبوا صاحبي حنا هنا الفرق بين الضمان ابا معنى انهم يطالبوا ذاك وشمان ايوا هذا فرق لا اذا ده متعتي فيها ثلاثه ما هو لا وكيه كذا وكي عليهم بابا هذا هو قطاوه اه ادي بيسبع الخصر فيها بيسبع له لازم يلحقهم جمعه وراي يطالب في قال ما هي لا توكيل بس ما هو لا توكيل وتنفسق باحتلاف الصانعين في الإجرة في أوي الضمان لذا اختلفوا ما في الإجرة قال مثلا لي منها كثر لي نص وقال لك لا ما لك الله فنفسق في الإجارة أكبر معناها لك الساعة تفوتوا وقعت شاجروا فقل لني يبين هذا الآن والضمان نفسه <تصفيق> على قال عليك نظامان نصف في اخر قال زلس لو ما تحاكم من هنا له من هنا على حسب على ما تحاكم منه نهائيا قال عليك ضمان كذا وانا قال عليك عندنا سعر الايجار الحمد لله اختلفوا في الايجار هذا لا خلاف لا خلاص على يعني على حسب الضمان وعليها وانت ابدا ما بلا على حسب على حسب التقبل على حسب التقبل ايضا الخرافه هي ياخذ وه يبطل بعدك ب 13 بعدك 13 ابي بطل الايجاره يبطل الشرط 13 الايجاره بعد بعد العمل والقول لكل انذي ماهو في يده اذا قلنا اختلفوا فترجع هناك قلنا اضي في يده ودعا في الغلق والله ودعا أل يبين رجع على الإيجارة من حسن لا مبلا بي على أبباخ تلبه في قدر الربح وقدر الله فالضمان لا لا ما هو عام ما بلادين في الشركة في قدر الشركة أخار المشتركة لا بترك أحدهم العمل جاء ترك أحدهم العمل ما قدم فسخة الإيجاب واحد بطل بعد ما قدت تفضل ما قدم فسختي بعد ذلك بيعمل بزمس عاد اشكك طيب توراك اها اذا راح يياش يتقبل ويزوع عقله هذا تفضل متبرع وقلت انا قداكه طاطا هو متبرع اه, اوه. اوه. اه. اه. اذا اذا عملت بس انت بسمك انت ايه؟ طب مش راح اشتغل دبل قبل <سخنفر> <grade> <سخنفر> <سعلى> بط... عمل بعد اللي. بعد ما دع علم أنه نبطل <تصفيق> أما إذا نعلم أننا شركاء أبلاً ما قد جالك شي عمل أبلاً جالك بعض ما عزمت أنت الأبعض أو لا ما انت على العمل ذا الحين <تصفيق> هو هو أنه باني يوقف من قبل لا لا هو باني على العمل ايه هم هذا هم لا يمكنك أن تقوم بسرع معناه أنك إذا في حال عملت في حال تارينج صاحبك تبطل فانت متبرع عادة تتقبل لك أنت وهاب لك اه متبرع هذا الشيء معناه والله انك عمل انت ولا ندري انه قد ايش على نستحق حقنا اذا ما انتاري انها تتبطل حق لها, لها, لها القره المثل ولما هو اجي انك سلمت اوه صار خلي عندي ما يشرب وما يشرب لا لا استي ما يسلم له واذا اكو باني على جاكو باني على الله علاقه على عملنا ما عيشتقل إذن يسلم له في الجرسال. بعد ما يسلم له هذا حفظنا الإيجابة الجرة المدى <تصفيق> لا <تصفيق> بطل وتنفسخ وكل هذا وتنفسخ وكل هذا الشرك بالفتخ والجحدي والردة والموت لا حصل هذا فتنفسخ راح تدني انفجر ما بعرف يا حدا بينو يا شي ما بينو يا شي انفجر انا بينو انا انفجر ما بعبي شي واجب علي اقوم مع فهم دالحي انفجر دالحي اه باش عدم شراكاتي لا لا يا قلبي تديج احدها من حين حد انفزق انا سماهم في الفا صار المال معي المال معي وذا كان قرر اشركها وهي سجايه وان كان في يد القاسه قدامها أطالك، بدن فزاقت من ذلك حين الشركة، مع بنينا ويا شيء أطال بذناء، أهلا، أرحب وكذلك الردة لأن معد الثابر بين مثلهم وفاة إذا أعلمنا بيذي، إذا أعلمنا بيذي أه أه جاية جاية أه لا يحلم والموت كذلك إذا مات أحدهم قتلت الأشخاص لا يدخلوا التعليق هو تغير او اصابه في الدوره لان <التسخن> برد الماتي لا لا في شيء يوركا جديد اه انا انام اسمه يقول انها وكاله والوكاله بتضبط يجب أن تصل إلى توقيل جديد من الورثة ويدفلها التعليق كذلك مثلاً نتفق على شركة من أول السنة والتوقيت يشتركوا سنة أو ثلاث أو ثلاث أو ثلاث من حين؟ بعد شهرين أولاً في أول يا عزم خوا ما فيك انت لا والله عند ديكون عزم هال المال نبي يوم ها لا يجون نسويين عنده شركة الأملاك يقبر رب السفل المؤثر على إصلاحه غالبا إذا هم مشتركين مثلاً الدورة الأعلى والدورة الأفضل تهمه القماس حفظ عاده اتحطوا في العنه انت عاده عاده يا عاده يا عاده ايه ما تقومو يوسفاطه يا عاده استنى عاده مغربات استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى I can't do that.